أنك حابأكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمم قوم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ, وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم ابوكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابنا إِكْمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا